روحك نجمنا شمعتنا يا مهدينا لك رحمه وخير ونعمه آه مهدينا. آه فجر فجر فجر يا مهدينا يا مهدينا مهدينا يا مهدينا انت الضوء وفاجره فاجره فاجره يا قائم <تصفيق> انت الضوء الفاجره يا قائم يا قائم يا. يا. يلا اه اه وينك يا مولانا وينك يا مولانا غايب عن العين ونحس كل لحظه ويانا ما نسالك ونعاتبك وينك وينك يا مولانا غايب عن العين ونحس كل لحظه ويانا بعد عيدك ما نسئلاك ونعاتبك وينك يا مولانا احكي وينك يا مولانا اه غايب عن العين ونحس كل لحظه ويانا تغمرنا حب ونظرتك بالرحمه ترعانا يا المهدي وكتاب العمر صرت لنا عنوانك تغمرنا حب ونظرتك الرحمة ترانا يا المهدي وبدع العمر صرت لنا عنوان شتريه حكل زمو اقرا اقرا اقرا يا قائم العترا يا قائم نشوفك نشوفك نجمك يا مهدي انت لك وحده يا ان شاء الله ما تشال هاي الايد هلا بي هي صافح بها صاحب الزمان الله انت الضوء يا قائم العتره يا قائم العتره يا المنتظر ليل الحزن لو تشلشل علينا. علينا يا المنتظر ليل الحزن لو تشلشل علينا. علينا آه متلفتين شوفناش ذوب لي يا المنتظر ليل الحزن لو تشلشل علينا اه مثلات اشوفك نجم ضوب ليالينا يا ليالينا ولو افاك من المحب عين عينا ما يخفى قلبه ودقته تهتف يا مهدينا ونضل سهارا ولو ضفت من المحب عينا ما يخفى قلبه ودقته تهتف يا مه شيصير آ نادر اليك عمره عمره عمره انت انت الضوء اي يا يا قايم ط... العيد يا المهدي بالعاشق طبع الفرقه ما يقدر الفرقه ما يقدر بس انت وياك الصبر احلى من السكه احلى من آه المهدي بالعاشق طبعه عالفرقه ما يقدر آه عالفرقه ما يقدر آه عالفرقه ما يقدر عالفرقه ما يقدر آه عالفرقه ما ما يقدر آه عالفرقه ما يقدر آه المهدي بالعاشق طبع ما يقدر اه بس انت عيات الصبر احلى من السكا اه بحشانا لو ضاق النفس واصبحنا نتزافر من شهقيب شهقه وله متنفسك عنبر الله بحشانا لو ضاق النفس واصبحنا نتزافر من شهقيب شهقه وله متنفسك فجرك نشم عطر عطر عطر شوفك نجم شمك نس يا مدينك يا مدينك قه قه شمك نس يا مدينك يا مدينك انت الضوء وفاجره هلك تاجره يا قائم راج انت الضوء الضل ساك انت الضوء وفاجره الضل ساكن احكي يا قائم انت الضوء فاجره. فاجره يا قائم يا قائم را روح اللي يحبك بالصبر من جسم لا تطلع هذا العشيق ما ينتقي وبخدمتك يطمع ياك يطمع اه روح اللي يحبك بالصبر من جسم لا تطلع هذا العشيق ما ينتقي وبخدمتك يطمع اسمع. بشفانا كاتبلك عهد وباسمهم واقع بشفانا كاتبلك عهد وباسمك موابقا متمسك بحبك يضل والساعه اللي ما في ذع متمسك بحبك يضل والساعه اللي ما في ذع جمعنا كنسنا يا مدينه غطها الطوفان يا مدينه الله يلا ما عاد على عيني على عيني يا ابو حسين على عيني خيرونا يا مدينه الله انشدوا والفانشره يا قائم يا قائم العيد ماننسى تارك للابد يا المهدي ونعوفك احكي لا لا اه ماننسى تارك للابد يا المهدي ونعوفك يا مهدي ونعوفك اتبع وسط القبر نترقب ونشوفه ونشوفه اه ماننسى للابد يا ونعوفك بالشفان وسط القبر نترقب نشوفك اخ من اسماعيل صوتك نفيس ومشهره سيوفك مثل النحل نتحاوطك ونردد حروفك من اسماعيل صوتك نفذ ومشهره سيوفك مثل النحل نتحاوطك ونردد حروفك نتأملك زاهره زاهره زاهره من شوفك يا aitara